الذيينَ آمَنوا والَّذينَ ه والصَّابينَ وََّ صَام والمَجوسَ وََّينَ أَشرَفُ إِ اللهه يَفنُ بَينَهُ يَمَلطامَ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 والقمر والنجوم والجبال والشجر, والشجر والدواب وكثير من الناس والنجوم والجبال والشجر والدواب وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَلَنْ لَهُ الله يفعل مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ تَنْتَشِعُ فِي مُلْحِمِ يَسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ يَسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامُ يَوْمٍ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامُ يَوْمٍ حَدِيدٍ أُلِمَّا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 صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها إن الله يرخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يُحَلّونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يُحَلّونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير